ان الله مع الذين استقوا ومحمدون م ا ل إ ح س ا ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع تقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل المحمود لكل لسان المعبوذ زمان الذي لا يخلو عن علمه مكان لكل كل يخلو علمه عن في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 على خوات ا ل ك ر ي م ا ت و ا ل إ خ و ة الكرام ب د أ ن ا ب ا ل ع د د ا ل أ ك ب ر السلام عليكم جميعا و ر ح م ة الله وبركاته حديثنا عن ق ص ة ا ل ن ه ا ي ة في البدء ن س أ ل الله عز وجل أ ن يبارك في جهود ا ل ل ب وطالبات ا ل د ف ع ة ت ا س ع ه و ل ع ش ر ي ن على هذا البرنامج و أ ن ت غ ل ض ش م ع ة الظلام خير من أ ن تسب الظلام أ ل ف م ر ة ا ل ف ر ا ش ة تعلمنا عشق النور وبغض الظلام كما قال المصور الشاعر ف ر ا ش ة هامت ب ض و ي ش م ع ة فحلقت تغازل ا ل ض ر ا م قالت لها ا ل أ ن س ا م خذي يدي وابتعدي لن ت ج ل ي سوى الردى في د و ر ة الختام لم تسمع الكلام وحلقت تدور واللظى يدور في جناحها تحطمت ثم هوت وحشرج ا ل ف ط ا م أموت في اموت ل ولا ل ل ن و ر ا ا أعيش في ظ حشرج الفطام م أ في النور ولا أ ع ي ش في الظلام, الظلام جسط تناسب النهاية لعلها تناسب الجميع مع أن المناسبة أن مع م ن ا س ب ة ب د ا ي ة لكن حديثنا عن ا ل ن ه ا ي ة ا ل ن ه ا ي ة ا ل م ع ن ي ة ليست ن ه ا ي ة عام من ا ل ع و ا م الدراسيه ولا فصل من الفصول ا ل م د ر س ي ة ولا د و ل ة من الدول ا ل س ي ا س ي ة ولا بطل من ا ل أ ب ط ا ل أ و زعيم من الزعماء أ و قائد من ا ل ق ا د ة إ ن م ا حديثنا عن أ م ر أ خ ط ر و أ ع ظ م و أ ك ب ر وجل أ ع ن ن ه ا ي ة العالم خ ر ا ب الدنيا ن ه ا ي ة الكون وفناء البشر نعلم ا ن ه ل ك ل ب د ا ي ة ا ل ن ه ا ي ة والكون لا بد لهم ا ل ن ه ا ي ة والله ج ل و ع ل ا ا ل خالق أ خ ب ر انه هذه ا ل ن ه ا ي ة قد ا ق ت ر ب ت وقال جلو ع ل ا ا ق ت ر ب ت ا ل س ا ع ة ا ق ت ر ب م ل ن ا س ه سابهم و ه و في غ ف ل ة م ع ر ب و ن هذه ا ل ن ه ا ي ة زمانها مجهول زمان ا ل ن ه ا ي ة اختص الله جل وعلا بعلمه لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا كاهن ولا منجم لا يكشفه جهاز ولا توظفه آ ل ه فالله جل وعلا جعل زمن ا ا ل ن ه ا ي ة و س ا ع ة الصفر من خصائصه فقال إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت إ ن الله عليم خبير لكن الله جل وعلا جعل لهذه ا ل ن ه ا ي ة علامات وجعل لها شروط متى ما ظهرت هذه العلامات تيقن الناس أ ن ا ل ن ه ا ي ة قد أصبحت هريبة وباتت وشيكه ب ا و هذه العلامات بعضها ظهر علامات نهاية العالم بعضها نهاية ظهر قد و انتهى و بعضها ظهر و لم ينتهي و هو معايش و م ش ا ه د ا ل آ ن في الواقع و بعضها سيظهر في المستقبل ا ل غ ر ي ب و هي العلامات الكبرى التي تكون بعدها ا ل س ا ع ة مباشره ة حديثنا بحول ومشيئته عن الله ا ل أ ن و ا ع ا ل ث ل ا ث ة ما ظهر و انتهى وما ظهر ولم ينتهي وما سيظهر في المستقبل القريب نتكلم عنها ب إ ي ج ا ز واختصار ل أ ن س ا ع ة لا تكفي للحديث عن قيام ا ل س ا ع ة و إ ن م ا سنتكلم عن هذا الموضوع في س ا ع ة و ا ح د ة ب م ش ي ئ ة الله باختصار و إ ي ج ا ز تبين التي ستحدث على كوكب فيه الرئيسية العناصر والنقاط العامة الأرض على وتجري في ا ل ح ي ا ة في المستقبل أ م ا العلامات التي ظهرت و انتهت ظهرت في الزمان القديم و انتهت منها ما جاء في حديث عوف بن مالك ا ل أ ش ج ع ي رضي الله عنه أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال له أ ع د د ستا بين يدي ا ل س ا ع ة يا عوف أ ع د د سته علامات قبل قيام ا ل س ا ع ة ف ذكر منها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام موتي وفتح بيت المغدس وموتان ي أ خ ذ فيكم ق ط ع ا ت الغنم ويستفاض ة ا ل م ا ل حتى ل ع ط ى الرجل م ئ ة دينار فيظل ساقطا و م ق ت ل عظيمه تكون بين فئتين من المسلمين د ع و ه م ا و ا ح د ة وهدنه تكون بينكم وبين بني ا ل أ ص ف ر فيغدرون هذه ا ل س ت ة قد ظهرت و انتهت اما موته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقد مات و موته من علامات ا ل س ا ع ة كما ان ب ع ت ه عليه الصلاه و السلام من علامات الساعه قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب ع ت انا و الساعه كهاتين و اشار باصبعي ا س ب ا ب ه و الوسطى ب ع ت و الساعه كهاتين اي الفرق بين ا ل ب ع ث و ب ي ن قيام ا ل س ا ع ة كالفرق ما بين هذين ا ل إ ص ب ع ي ن في الطول زمن يسير من والسلام النذر الأولى أزفة الآزفة في حياتي عليه الصلاة عليه أزفة في ظهرت منها الله القمر علامات أيضاً كانت من علامات الساعة منها القمر قال الله عز قال أيضاً انشطاق من ومن ج ل الساعة ل اقترب وانشق ا ق ر و إ يغض آية يعرض سحر ويقول ومن مستمر هذه العلامات أ ي ض ا في حياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحشر ط ر د اليهود من ا ل م د ي ن ة وهجرتهم إ ل ى بلاد الشام قال الله عز وجل في جلال يهود في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وجل أهل لأول يهود هو عز سورة أخرج في في من من أ ي ن ذهب اليهود ذهبوا إ ل ى م ن ط ق ة يقال لها أ ز ر ي ع ا ت في أ ر ض الشام فالله جل وعلا جعل هذا الخروج وهذه الهجره ا ل أ و ل ى لليهود إ ل ى بلاد الشام بدايه الحشر ل أ ن أ ر ض الشام كما سنعرف في ا ل ن ه ا ي ة هي أ ر ض المحشر فهجر اليهود إ ل ى أ ر ض المحشر فقال هذا أ و ل فوج يحشر إ ل ى أ ر ض المحشر هو الذي أ خ ر ج الذين كفروا من أ ه ل الكتاب من ديارهم ل أ و ل الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا أ ن ه م مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ي خ ر ب و ن بيوتهم ب أ ي د ي ه م و أ ي د ي المؤمنين فاعتبروا يا أ و ل ي الابصار لما مات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انطفات شعله عظيمه من الخير من الدنيا رفعت ب ر ك ة ك ب ي ر ة من العالم لذلك أ ظ ل م ت الدنيا في و ج ه ا ل ص ح ا ب ة لما فقدوا الاب المربي والقائد الحكيم والناصح والمرشد المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا اعلام ا ل ظ ه ر ت وانتهت من العلامات الست المذكوره في الحديث ومنها أ ي ض ا فتح بيت المقدس وقد فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ا المفاتيح س ل م و ر ف ر ف ت ر ة ا ل إ س ل ا م في ربوع المسجد ا ل أ ق ص ى ثم استرده اليهود واسترجعه صلاح الدين ا ل أ ي وسيعود ب الحروب الصليبية وسيعود في و في ن ه ا ي ة المطاف من أ ي ل ي اليهود الغاصبين الجاثمين ا ل آ ن على رقاب المسلمين ي ذ ب ح و ن ويقتلون في بلاد المسلمين وفي ساحات المسجد الاقصى أ ق ص ى في ن ه ي سيعود ة العالم المسجد ا ل أ ونفق فيه الإسلام وشريعة وانتهت الإسلام. من فيه التي ظهرت براءة الإسلام الإسلام العلامات كذلك ا س ت ف ا ض المال حتى يعطى الرجل م ئ ة دينار فيظل س ا ق ط ا وقد استفاض المال في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ا ل خ ل ي ف ة الراشد الخالي استفاض المال حكم ا عمر بن عبد العزيز سنتين و بضعه أ ش ه ر حكم ا ل خ ل ا ف ة و جمع ا ل ز ك ا ة و صرف ا ل ز ك ا ة في المصارف ا ل ص ح ي ح ة فحلت ا ل ب ر ك ة في العالم اغتنى و اكتفى المسلمون د و ل ة الاسلام اكتفت يعني تمتعت بالاكتفاء الذاتي لزمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى كان ا ل إ ن س ا ن يخرج ب ا ل ز ك ا ء و لا ي ج ي ا ل صغير يستحق الزكاه تكدست ا ل أ م و ا ل في ب ي ت المال في د و ا ل الزكاه حتى ن ص د ر أ م ي ر المؤمنين قرار ب أ ن يزوج جميع غير المتزوجين من الشباب و الشابات فكان ذلك ن ف ذ ا ل غ ر ا ر و ما زالت ا ل أ م و ا ل م ك د س ة في ب ي ت المال ف أ م ر ب أ ن توزع على الدول ا ل ف ق ي ر ة في قلات أفريقيا قلات و مقتله ا جارها الأموال والسروات ووزعت المجارة م زمن عمر ا العزيز ا ل ل ل في رضي عبد عظيمه ن كما بشر بذلك عليه يعطى واستفادت تكون بين فئاتين من المسلمين قد حدثت بين ا ل ص ح ا ب ة موقعه الجمل وموقعه الصفين بالتفاصيل الكثيرة ونمثل لساننا ونمثل عن السبنة هذه و لا ن خ و ف في تفاصيل هذه ا ل ف ت ن ة و نعتقد أ ن ا ل ص ح ا ب ة علي بن أ ب ي طالب و م ع ا و ي ة و ابو موسى ا ل أ ش ع ر ي و ع م ر بن العاص و السيده ع ا ئ ش ة في م ع ر ك ة الجمل و م ع ر ك ة ا ل ص ف ي ن كانوا جميعا من المجتهدين و لم يكونوا من طلاب الدنيا ولا طلاب ا ل س ي ا س ة ولا الحكم ولا زعماء الدراهم و الدنانير و تلك ا ل ف ت ن ة عصب الله منها س ي ف ن السنتنا نعصم منها ا و نعتقد أ ن جميع ا ل ص ح ا ب ة مغفور لهم من اجتهد منهم لو أ ج ر ا ن اذا أ ص ا ب ولو أ ج ر إ ذ ا أ خ ط أ فهذه ا ل م ق ت ل ة بشر بها ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا ا ل م ق ت ل ة ع ظ ي م ة تكون بين ف ا ئ ت ي ن من المسلمين دعواهما واحدا ثم فتنه لا تدع بيتا من العرب والعجم إ ل ا دخلته هكذا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهذه من العلامات التي ظهرت و لم تنتهي وهو الأول ظهرت وانتهت هذا ظهرت القسم الثاني ذكا القسم علامات موت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ن ش ط ا ق الغمر ب د ا ي ة الحشر و مقتله بين ا ل ص ح ا ب ة ع ظ ي م ة و فتح بيت المقدس و ا س ت ف ا ض ة المال و الطاعون الكبير طاعون ع م و ا ت في بلاد الشام موتان ي أ خ ذ فيكم كقعاص الغنم موتان اي موت شديد وباء وبلاء وقد كان ذلك حدث هذا الوباء العام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في م ن ط ق ة الشام منطقة عموات يقال لها عم وهو طاعون مشهور في العالم في التاريخ طاعون عموات م ا ذ ا في هذا الطاعون سبعون أ ل ف ا من أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا مضار من العلامات وانتهى أ م ا العلامات التي ضارت ولم تنتهي فمنها ما جاء في حديث جبريل الطويل قال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل قال ف أ خ ب ر ن ي عن إ م ا ر ا ت ه ا قال أ ن تلد ا ل أ م د ربتها و أ ن ترى الحفاء العراء ا ل ع ا ل ة رعا ء الشاه يتطاولون في البنيان أ ن تلد ا ل أ م ه ربتها فاستر العلماء هذه ا ل ج م ل ة ب أ ن المعنى يكثر القتل في المسلمين و ا ل أ ث ر ت ك س ر ا ل أ ث ر من المسلمين عند الكفار ف ت ق و ل ا ل ك ا ف ر ة ا ل د ن ي ئ ة ا ل ح ظ ي ر ة تكون هي ا ل م ت ح ك م ة في ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة الحره ا ل ك ر ي م ة ك أ ن ه ا هي ا ل س ي د ة وهي ا ل ر ب ة ا ل أ م ه تلد ربتها أو إ ش ا ر ة إ ل ى ع ق و ب الوالدين ع ق و ب البنات ل ل أ م ه ا ت أ ن البنت ر ف ع صوتها على ا ل أ م وتعصي أ م ر ه ا وتمرد عليها بل ت أ م ر ا ل أ م وتنهاها ك أ ن ه ا هي ا ل س ي د ة ا ل آ م ر ة الناريه ا ش ا ر ة إ ل ى ا ل ع ق و ب وهذه علامه ظاهره ا ل آ ن والمحاكم مليئه بالمشاكل بين ا ل أ م ه ا ت والبنات بين ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ب ن ا ء ع ق و ب و ف ض ا ئ ح وقضايا في المحاكم هي ع ل ا م الآن ظ ا ه ر ة وبادلت في توسع وفي انتشار من علامات ل ا ل س ا ت ه رضتها وفي أ ن ترى ا ل ا العراق ت ا البنيان يعني الصفهاء الفغراء والبثطاء والعوام و و و ل ن يعني بين في عشيه ض حديث ا ه و ه الامام والقادة ه احمد ل أ م و و ر ض هذه ا ا ل ل ع ة الصلاة النبي والسلام عليه في ح ي ث الإمام أ حين م د قال قبل ا ل س ا ع ة سنوات ا ل خداعه ه ذ ه من العلامات التي ظهرت ولم تنتهي قبل ا ل س ا ع ة سنوات الخداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها ا ل أ م ي ن و ي ن ط ق فيها الرويضه ة رويبضة قيل يا رسول ل ل ومن ا قال تقوم الرجل التافه وفي رواية السفيه يتكلم في أمر العامة ولا الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لوكع ابن واللوكع العرب يتكلم لوكع لوكع لغة أمر حتى وفي في سفيه وضعيف في يكون أي أسعد العبد و ا ل م ر أ ة والضعيف و ا ل س ت ي لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يكون أ س ع د الناس في الدنيا يعني المقدم على الناس عند الناس في الدنيا شتي ومن لا خلاق له ولا دين ولا أ د ب الرجل ا ل ت ا ف ي يتكلم في أ م ر العامه وما أ ك ث ر السفهاء في زماننا الذين يتكلمون في أ م ر العامه و أ م ر ا ل خ ا ص ة يتكلموا باسم ا ل أ م ة ويتكلموا باسم الجماهير ويتكلموا باسم الشعب وهم الصفهاء نكرات ليس لهم وزن و لا علم و لا أ د ب و لا أ خ ل ا ق يظهر في القنوات ا ل إ ع ل ا م ي ة و المجلات ا ل د و ر ي ة و ا ل ج ر ا ئ د ا ل ي و م ي ة و الصحف يتكلموا في أ م ر العامه و هم من السفهاء الذين لا وزن لهم في ا ل ش ر ي ع ة و لا خ ل ا ق و لا إ ي م اخلاق ن ولا أ و لا أ د ب جمنا الساعة على مرة و هي ا ل آ ن ظ ا ه ر ة و في توسع و ازدياد ينطق فيها الرويضه الرجل التافي يتكلم في أ م ر العامه ثلاثه من العلامات التي ظهرت ولم تنتهي ما ذكره النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في المظاهر ا ل ع ا م ة في المجتمع والانضباط العام في الشارع العام قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ص ي ف ا ن من اهل النار لم ارهما يعني حيظهر في المستقبل وقد ظهروا كما وصف النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن ك أ س م ة البخت ا ل م ا ئ ل ة لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها و إ ن ريحها لا يوجد من م س ي ر ة كذا وكذا اشاره الى التبرج والسفور و ا ل آ ن التبرج واضح لا يحتاج إ ل ى دليل ولا يحتاج إ ل ى م ر ه ا ن في الشوارع و ا ل أ س و ا ق والمدارس والمعاهد و ا ل أ ح ي ا ء والمساكن والجامعات حدث ولا حرج قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصلب ا ل أ و ل نساء كاسيات عاريات والمعنى كاسيات عند الناس لكنهن عند الله عاريات أ و في ميزان العادات والتغاليس كاسيات لكن في ميزان ا ل ش ر ي ع ة عاريات مائلات مميلات مائلات في أ خ ل ا ق ه ن وفي مشيتهن مميلات لغلو الضعاف من الرجال على رؤوسهن ك أ س م ة البخته المائله يعني ع كأن النبي ل لف الشعر على ا ل ر أ س و ت ك و ي ر الشعر كتنام الجمل المائل كان النبي عليه الصلاه و السلام يشير إ ل ى ما يسمى بمحلات ا ل ك و ث ي ر أ و ت خ ت ف الشعر تدخل ا ل ف ت ا ة إ ل ى هذا المكان و تخرج و الشعر م ك و ر كتنام الجمل المائل و الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يصف ا ل ح ا ل ة كانه يشاهد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهذا من ع ل م ا ل ن ب و ة هذه المشاهد و المحلات ما شاهلها النبي عليه الصلاه و السلام لكنه و ص ف وصف المشاهد وشهد ا ا ل ع ي ن على رؤوسهن ك أ س م ة البخت ا ل م ا ئ ل ة ا ل م ص ي ب ة لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها و إ ن ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا والصفه الثانيه رجال ب سياط كأذناب ا ل رجال يحملون سياط ك ا ذ ن ا ب البغر يضربون بها الناس و ه ذ ا اشاره الى ظلم السلطان و أ ع و ا ن السلطان وجنود السلطان وما أ ك ث ر المظالم ا ل آ ن في ا ل أ س و ا ق والمحاكم والغبايا من المسؤولين وغير المسؤولين مظالم في المحاكم وعوار أ السلطان يظلمون الناس يضربون الظهور يسجنون يعذبون يهددون والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد أ ش ا ر إ ل ى ان هذا سيقع في آ خ ر الزمان من علامه الساعه رجال بايدين سياق ك ا ذ ا ب البقر يضربون بها الناس ياكلون اموال الناس بالباطل ولا يحكمون بالعدل والميزان و ي أ خ ذ و ن ملاء يستحقون وغير ذلك من التجاوزات في كثير من الميادين ثم ذ ك ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ض ا من العلامات التي ظهرت ولم تنتهي وهي في ز ي ا د ة كثرت النساء و ق ل ة الرجال في ك ا ف ة ا ل م ر ا ف ق والمؤسسات و ل ع ل ه ذ ا ا ل ص ي و ا ن دليل كثرت النساء و ق ل ت الرجال في امتحانات ا ل ش ه ا د ة السودانيه امتحانات م ر ح ل ة ا ل أ س ا س المؤسسات ا ل ح ك و م ي ة في كل ا ل م ر ا ف ق ي ز ي د ع د د النساء ويقل عدد الرجال لماذا؟ لان القتل والموت مجال الرجال اكثر من النساء حتى يكون لخمسين امراه, حتى يكون لخمسين إمرأة قيم واحد مسؤوله عن الامور خمسين امراه ولامر لخمسين امراه واحد وفشو الغنم ولا حرج في ذلك س و ا كان متعلم او جاهل و م ص غ ف او امي على اغلام خشوع القلم و ك ث ر ت ا ل ت ج ا ر ة و ك ث ر ت النساء وقله الرجال و ك ث ر ت ا ل ج ا ل وقله و ق ل العلم لان ق ل ة ا ل ح ي ا ة و ق ل ة الادب ونقصان ا ل ش ر ي ع ة والدين والجراه على محارم الله عز وجل وهي م س أ ل ة واضحه ة للصحوة في كثير والفتيات كان بوادر الشباب بدأوا يرجعوا الى من بدأت عز وجل وهي م س ي ر ة م ب ا ر ك ة لكن مازالت خبث كثير مازالت الفواحش ك ث ي ر ة خ ا ص ة مع انتشار ل ا وسائل الهدم و ا ل إ ع ل ا م البث المباشر والقنوات والمواقع ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ة والجوالات وما فيها من ت غ ن ي ا ت يشترط من الفساد وصور ا ل ا ل إ ب ا ح ي ة وغيرها من معاول الهدم ل ل أ خ ل ا ق انتشرت هذه ا ل أ س ف الشديد بين طلاب المدارس ا ل ث ا ن و ي ة وطلاب الجامعات الصغار وكبار السين وجميع المستهدفين من الشياطين من البشر فهذه أ ش ا ر اليها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله ب ل ه ف ت ن ا تدع بيتا الفتنة وفتنه ة القنوات ا ل أو أ ج ز ة ا لا إ ل ك ت ر و أو ن ي ة ل ل ج و ا ا تدع أو أجهزة والسلام عليه هنا التلفاز الصلاة فتنة قال النبي فتنة لا ت أن بيتا من العرب والعجم إ ل ا دخلته والآن الإلكترونية مشاهد الأجهزة تدخل إلى أنه هذه أ م ا ك ن خ ا ص ة لا يصل إ ل ي ه ا انسان ل إ في أ ف ض ل ا ل أ م ا ك ن وابعادها ي ق و ل هذا الجهاز ثاني ة اثنين ولا يعرف ولي ا ل أ م ر ماذا يشاهد الولد ماذا تشاهد البنت في ا ل ن ه ا ي ة جهاز دخل إ ل ى أ م ا ك ن لم يصل إ ل ي ه ا إ ن س ا ن من قبل و ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد أ ش ا ر إ ل ى ذلك وهذه العلامات ك ث ي ر ة في ا ل ن ه ا ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م إجمال لهذه العلامات لا الكلام في فيها إنه فتم إنه لا لهذه نطل تكون في ا ز ي ا د يكون القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من استشرف لها تستشرفه هذه فيتمره فيه يتمره هذا هذا الفتا الأول لا تزداد تزداد الرجل الرجل يا ليتني مكان صاحب القبر على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب القبر الأموات يا الأموات الأحياء الزمن العصر لا ما على ويقول أليتني على ويقول أليتني على يقول أليتني ولم إلى وإلى حتى يتمنى كنت حتى أن يقوم يقوم أرى أرى يمر من من أسمع قبر أسمع حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ فيه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر إذا وصل العالم لهذا المرحلة أن الإنسان على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر يتدارك الله جل وعلا الناس صالح النبي عليه الصلاة والسلام الفقهاء بالمهدي وصل ويقول وعنف على ليتني جل برجل عليه عند للعالمات يتمرر برحمة منه المنتظر به وهذه بداية التحول الكبرى الخطيرة التي سيكون بعدها نهاية أن التحول الكبرى بشر بعدها مباشرة يتدارك الناس ربهم عز وجل بالمال ا ل م ن ت ص ر رجل يصلحه الله في ل ي ل ة قال عن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يحكم الناس رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسمه ابي س م محمد بن عبد الله يحكم سبع سنين ي م ل و الارض عدلا كما و ل د ظلما وجورا ويقوم بالاسلام في اخر الزمان كما قام به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ و ل الزمن وهذا الرجل يكون إ م ا م المسلمين في المسجد ا ل أ ق ص ى في ذلك الزمن وهذا لم في السودان ولا في إيران ولم في أي مكان من هذا لم تظهر ولم تتوفر وإنما للتحول تحول نحو الوشيقة المهدي يظهر يظهر لأنه هذا المهدي تظهر سيظهر النهاية هذا إيران مكان العالم علامات تاريخية تابعة كبدان العالم المهدي العالمات الكبرى الظهور لم لم من زمن تبدأ في في في أي في أي شخصية تاريخية سابقة. وإنما كبداية للتحول. تحول العالم نحو في زمن هذا تبدأ في、الزهور. هو ا ل ق س م الذي سيظهر في المستقبل القريب ف أ و ل هذه العلامات ا ل خ ط ي ر ة في زمن ا ل إ م ا م المهدي يظهر المسيح الدجال عليه ا ل ل ع ن ة وهذا المسيح الدجال هو من أ ع ظ م الفتن التي تمر على البشر في ظهر ا ل أ ر ض فمن هو المسيح الدجال وما هي صفاته متى يخرج وكيف يخرج ومن أ ي ن يخرج ومن ه م أ ت ب ا ع المسيح الدجال وما هي الغرائب و ا ل أ ش ي ا ء ا ل غ ر ي ب ة والخوارق التي تجري علينا ف يموت المسيح الدجال وأين يموت؟ ومتى ومن الذي يقتل؟ المسيح الدجال تفاصيل نذكرها بإيجاز ونسردها باختصار قال عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال إنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة طويلة لكن عليه خلق إلى خلق آدم هذه إنه بين عن من أعظم الدجال وما من نبي من الانبياء الا وقد انذر قومه المسيح الدجال و اني ا ن ذ ر ك م ه و هو خارج فيكم لا محاله كل الانبياء من شده خطر هذا المسيح الدجال حذروا ق و م ه م عبر التاريخ ينزل النور عليه السلام الى المصطفى عليه الصلاه و السلام كل من الانبياء يقول لقومه احذروا الاعور الدجال, المسيح الدجال حتى جاء النبي عليه الصلاه و السلام و قال لاصحابه ل أ م ت ه وهو خارج فيكم لا م ح ا ل ة و أ ن ت م آ خ ر ا ل أ م م إ ذ ا هذه ا ل أ م ة سيكون ا م ص ي ب ه ان أ تعاني ف ت ن ة المسيح الدجال في مستقبل قريب ل أ ن العلامات والمقدمات ظهرت في ا ل آ ف ا ق ثم قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ل ص ح ا ب ة س أ ص ف ه لكم ص ف ة ما وصفها نبي قبلي أ ل ا إ ن ه أ ع و ر العين اليمنى أ و اليسرى ك أ ن عينه زبيبه ة رواية وكي كأن ن ع عينبة طافئة م ق وقال ب بين عينيه كافر يغروها كل مسلم كافر هذا ا ل ص ف ة ما وصفه ا ن نبي من قبل المسيح الدجال أ و ل ما يوفر ي د ع ي النبوة ث م له ا ينبس يدعي ثم لا أن ل ه ي ي ز ع م أ ن ه الله ومعه ج ن ة ونار ج ن ة و ه م ي ة ونار و ه م ي ة من آ م ن به أ د خ ل ه ا ل ج ن ة ومن كفر به أ د خ ل ه النار ومن دخل جنته كانت عليه نارا ت ل ظ ى ومن دخل ناره كانت عليه ب ر د ا وسلاما كما كانت على إ ب ر ا ه ي م قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا إ ن ه أ ع و ر و إ ن ربكم ليس لي ا ع و ر خلق الله المسيح الدجال على هذه الصوره ة القبيحة ذ ه القبيحه ص و ر ة الناغصة إنسان ا حتى أي ع ل يستدل على يستحيل أن يقول الله ل إنه هذا هو الله أو الرب أن أو ا ر الخالق س ت ي ل الجمال ويعب الجمال بهذا الشكل الناغص المعيد الكريم تعال الله عن ذلك علوة ويعب ويخص كبيرة عن نفسه فخلق على هذه ا ل خ ل ق ة ا ل م خ ي ف ة ا ل ك ر ي ه ة أ ع و ر ا ل ع ي ن اليمنى أ و اليسرى ك أ ن عينه ز ب ي ب ة أ و ك أ ن عينه عنبه ي ط ا ث ي ة لكن مكتوب بين عينيه كافر وفي ر و ا ي ة المسلم كفار حروف ث ل ا ث ة يقراها كل مسلم أ ي اسام مسلم ي ق ر أ هذه الحروف وهذه ا ل ك ت ا ب ة و ا ض ح ة سواء كان كاتبا أ و غير كاتب يعني متعلم أ و أ م ي مصرف أ و جاهل ي ق ر أ هذه ا ل ع ل ا م ة في جبين المسيح الدجال ثم ذكر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر و ا ي ة عن بعض ا ل ص ح ا ب ة بعض ا ل ص ح ا ب ة قابل المسيح الدجال م ص ا د ف ة في مكان ما وروت لنا واحده من النساء ف ا ط م ة بنت قيس رضي الله عنها خبر لقاء المسيح الدجال مع واحد من ا ل ص ح ا ب ة ف ق ا ل ت هذه ا ل م ر أ ة والحديث عند الامام مسلم قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ب ا ل ص ل ا ة فقال خ ر ج ت فصليت استغضل وخلف الصلاة صلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما الناس وهو يضحك فقال أتدرون ان جمعتكم ق ل الله ورسول ه أ ع ل م ى من أ د م الصحابه ة إ ن اذا ل إ إ ن ن س ا كان لا يعلم يقول الله أ ع ل م في أ م ر الدنيا في أ م ر ا ل آ خ ر ة يقول الله ورسول ه أ ع ل م يعني ما في واحد من ا ل ص ح ا ب ة قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ى و ا ت ك ر و أ ظ ن ويتخيل لي المقام لا يقل الاجتهاد بعض الناس إ ذ ا كان يجهل مثلا يجنح إ ل ى الخيال والاعتقاد والظن والوهم لكن الصحابه من اجله قالوا الله ورسوله أ ع ل م فقال أ م ا إ ن ي ما جمعتكم لرغبه ة ولا ل ر ب ة جاء ليس ل أ م ولا ا و غ ن م ترغبون و فيها لرهبه ا ة ج ا هذا الاجتماع العاجل أن سميما ابن أوسى الداري كان نصرانيا فجاء فبايع د فترهون خروج إليه ولكن أوسى وأسلم أن شبب تميم ا بن أ و س الداري كان من النصارى جاء وبايع ودخل ا ل إ س ل ا م قال وحدثني حديثا وافغ الذي حدثتكم عن المسيح الدجال يعني د س م ه الاجتماع إ ن ه تميم ا بن أ و س الداري حدث النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ق ص ة وافغت الخبر الذي أ و ح ى الله به إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهذه من من ملاغب تميم ا بن أ و س الداري الصحابي الوحيد الذي روى عنه النبي عليه الصلاه ة والسلام حديثاً. يقول حدثني رسول حدثني صلى الله عليه, وسلم. لكن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام س النبي الصلاة عليه و نفسه قال حديثا ث ن تميم ابن ل ل ا ي السيرة وهذه علماء من مناغب تميم ابن عوث قال الدجال؟ قبيلتين من قبائل العرب ق ب ي ل ة لخم و ق ب ي ل ة جذام معه ثلاثين شاب من هذه القبائل ركبوا س ف ي ن ة في البحر قال فلعبت بنا ا ل أ م و ا ج شهرا فاضبوا زمن هيجان البحر والمياه ا ل ع ا ل ي ة والعواصف ا ل ع ا ت ي ة قال فلعبت بنا ا ل أ م و ا ج في البحار شهرا ضاعوا في المياه ش ه ر كامل قال و آ و ي ن ا عندما غ ي ب الشمس إ ل ى ج ز ي ر ة بعد شهر كامل من الضياع في البحارة الهائية وجلسنا ا ل م و في أ ق ر ب ا ل س ف ي ن ة القوارب ا ل ص غ ي ر ة ا ل م ل ح ق ب ا ل س ف ي ن ة قال جلسنا فيها ودخلنا ا ل ج ز ي ر ة فاستقبلتنا عند مدخل ا ل ج ز ي ر ة د ا ب ة أ ه ل ب ك ث ي ر ة الشعر لا يدرى قبولها من دبرها ل ك ث ر ة شعرها عند المدخل قال استقبلنا المدخل دابة هذه الدابة قال لها قوائم هذه وذيل وراس وريش و ز ر ب كانت غ ز ي ر ة الريش قال لا يدرى قبولها من دبرها ذيلها لغزاره شعرها فقلنا لا ويلك ما أ ن ت فتكلمت ا ل د ا ب ة وهذه أ و ل الغراي في هذه ا ل ج ز ي ر ة قال فقالت أ ن ا ا ل ج س ا ت ة قلنا وما ا ل ج س ا ت ة قالت انطلقوا إ ل ى ذلك الرجل المحبوس في الدير ف إ ن ه إ ل ى خبركم بالاشواق أ ش و أ ا ر حجرة ت إلى ل د ي محل عباده الرهبان قالت ا ن ط ل ق و ا إ ل ى هذه ا ل ح ج ر ة فيها رجل محبوس فهو مشتاق إ ل ى أ خ ب ا ر ك م قال فاشرعنا إ ل ى الدير ا ل ح ج ر ة ا ل م غ ل ق ة وفزعنا منها أ ن تكون ش ي ط ا ن ة هذه ا ل د ا ب ة لما سمت لنا رجلا قال وفتحنا ا الدير لما فتح ا ل غ ر ف ة قال ر أ ي ن ا فيه مشهدا عجبا ر أ ي ن ا فيه أ ع ظ م إ ن س ا ن ر أ ي ن ا ه قط خلقا و أ ش د ه ب ث ا غ ا ر أ ي ن ا في هذه ا ل ح ج ر ة أ ض خ م مخلوق و أ ع ظ م إ ن س ا ن ر أ ي ن ا ه من البشر إ ن س ا ن عملاق و ض خ م لم نر مثله في عالم البشر و أ ش د ه وثاغا م ج م و ع ة يداو إ ل ى ع ن ق ي بسلاسل الحديث ما بين ركبتيه الى كعبي ه مقيد قال بسلاسل ق و ي ة و حديث ضخم م ج م و ع ة يداو إ ل ى ع ن ق ي بسلاسل الحديث و ط أ ف راسه ما بين ركبتيه و كعبي ه فقلنا ل ه و إ ل ك ما أ ن ت من أ ن ت قال قد قدرتم على خبري ولكن أ خ ب ر و ن ي ما أ ن ت م من أ ن ت م ستعرفون ق ب ر ي عاجلا أ و آ ج ل ا لكن من أ ن ت م من تكونون قالوا نحن قوم من العرب خرجنا في س ف ي ن ة ب ح ر ي ة ف ص ا ب ت ن ا البحر حين ا غ ت ل م في ن ه ا ج فلعبت بنا ا ل أ م و ا ل شهرا ثم أ و ي ن ا إ ل ى جزيرتك عند مغيب الشمس فدخلنا ا ل ج ز ي ر ة فاستقبلتنا د ا ب ة عند مدخل ا ل ج ز ي ر ة فقلنا لها ما أ ن ت ي قالت انا الجساسه قلنا وما الجساسه قالت انطلقوا الى ذلك الرجل ف إ ن ه إ ل ى خبركم بالاشواق فاتيناك يعني حكى ا ل ح ك ا ي ة باختصار فاتيناك و ف ز ي ن ا منها أ ن تكون ش ي ط ا ن ا لما ث م ت لنا رجلا لما عرف الخبر هذا المخلوق س أ ل ه عدد من ا ل أ س ئ ل ة قبل أ ن يكشف عن عن شخصيته وعن من هو قال لهم أ خ ب ر و ن ي عن نخل بيسان مدينه بيسان في أ ر ض الشام أ خ ب ر و ن ا عن ن خ ل هذه ا ل م د ي ن ة قلنا عن أ ي شان لا تستخبر قال او يثمر هو قلنا له نعم قال أ م ا إ ن ه يوشك أ ن لا يثمر بعد غ ل ي ب سيجيف ولن يثمر أ خ ب ر و ن ي عن بحيره طبريه ة بلاد الشام ا ل م ع ر و ف ة قلنا عن أ ي شان لا تستخبر ق ا ل ه فيها ما قلنا له نعم هي كثيره الماء قال أ م ا إ ن ه يوشك ماوى ان يذهب في زمن قريب يجيف ما و ر ا ولن يكون فيها ماء ثم قال أ خ ب ر و ن ي عن عين الزغر و م د ي ن ة الزغر أ ي ض ا في ارض الشام جوار م د ي ن ة ب ي ت ا ن قلنا عن أ ي شان ت س ت خ ب ر قال فيها ماء وهل أ ه ل ه ا يزرعون منها قلنا له نعم هي ك ث ي ر ة الماء و أ ه ل ه ا يزرعون منها قال أ خ ب ر و ن ي عن نبي الاميين أ م م ي ي ن فعل ل نبي ا أ يعني نبي العرب ويقصد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان هذا المخلوق عند العلم ان هذا الزمن هو زمن ا ل نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء قال له اخبروني عن النبي العرب ما فعل هذا النبي فقال تميم قلنا له رأي المحاضر هو الصحابي الجليل تميم من اوس الداري خالد هؤلاء الشباب في هذه ا ل ر ح ل ة قال فقلنا له خرج بمكه ونزل ي ك ر ب و ق ا ل في م ك ة وهاجم إ ل ى ا ل م د ي ن ة قال أ ق ا ت ل ه العرب قلنا له نعم قال كيف صنع بهم قال فقلنا له انتصر على من يليه فامروا به وصدقوه ا ن ت ف ر على كل القبائل في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ودخلوا في ا ل إ س ل ا م فقال لهم أ ر ا ق د فعل ذلك قلنا له نعم قال أ م ا إ ن ه خير لهم أ ن يطيعوه أ ف ض ل لهم ان يطيعوه, أفضل له أن يطيعوه ويصدقوه و إ ن ي مخبركم عني انا ا ل أ و ا ن ل ت ع ر ف من أ ن ا قال إ ن ي أ ن ا المسيح الدجال و إ ن ي أ و ش ي ان يؤذن لي ف أ خ ر ج فلا أ د ع و ق ر ي ة إ ل ا ا ب ط ه ا في أ ر ب ع ي ن يوما و ل ي ل ة إ ل ا م ك ة و ا ل م د ي ن ة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما اتيت نقبا من نقابهما استقبلني ملك بيده السيف ص ل ت ا يصدني عن دخولها قال له انا المسيح الدجال وانتظر الاذن بالخروج واما قريب سيوزن لي في الخروج الاذن القدري من الله يللا وعلا اذا الللا بالخروج سيكسر هذه الغيوط ويخرج من تلك الحجره ويغادر ا ل ج ز ي الى فساد العالم ولكن ا ف ا ل ك ب ي ر ة لعباد الله في ا ل أ ر ض إ ن ي أ و ش ك أ ن ي ؤ ذ ن لك ان يكون ل ا أدع و ن ل ي ة إ ل ان يكون ل ا ف ي أ ر ب ع ي ن يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل م ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون ل ان يكون ل ان يكون لك ان و ن لك ان يكون لك ان ي ك ن لك ان ي ك و ل م س ج د و ه ذ ه ا ل م ر أ ة تسمع ك ا ط م ة ب ن ت ق ي س رضي ا ل ل ه ع ن ه ا قال ضرب ا ل م ن ب ر ب ع ص ا ف ي يده و ق ا ل هذه ط ي ب ة هذه ط ي ب ة هذه طيبة, طيبة, طيبة و ا لك ن لك ا ف ي ا ل م د ي ن ة و ا ل م ن ب ر ا ل ر س و ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م هذا ا ل ح د ي ث و ه ذ ه ا ل خ ط ب ة في ا ل م د ي ن ة كانت في منبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم قال ا ل ص ح ا ب ة أ م ا كنت حدثتكم مثل هذا الحديث قالوا بلى قال ف إ ن ي أ ح ب ب ت أ ن تعرفوه قالت ف ا ط م ة بن تقيس رضي الله عنها فحفظت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الحديث الطويل وهذا الحوار الطويل من تميم الداري مع المسيح الدجال مسجل في الصحيحه الامام مسلم أ ص ا ح الكتب بعد ا ل ق ر آ ن وبعد الصحيحه ا ل إ م ا م البخاري ا ج م ا م ا ل ع ل م ا ه ذ ان الحديث يدل على أ المسيح الدجال ا ل آ ن موجود على ظهر ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة في مكان ما في بحر من البحار في ج ز ي ر ة من الجزر محبوس داخل غ ر ف ة من الغرف مقيد بسلاسل الحديد و أ و ل شك ان يخرج على العالم هذه عقيدة أهل الإسلام. إجماع العلماء إن المسيح قرية إن الآن موجود ظهر مكان أصبح قرية كونية. بفعل ث و ر ة الاتصالات و ا ل ث و ر ة ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ة وقنوات البث المباشر والشبكات والمواقع الالكترونيه إ ل لكن ل ك ك ت ر و ن ي ة ه م م تسلط الضوء على ا المسيح الدجال ن ولم ع ف خبر عن المسيح الدجال ه ذ ا لا ي في المسيح وجود الدجال بدليل أ ن الآن بعض البشر العاديين القبض عليهم أحياء أو أبواد بالأجهزة العالمية بكل ما عندها من وأجهزة وآلات مطلوب عليهم بكل من بعض تغنية أو وأجهزة وهم عاجزون عن الوصول إ ل ى هؤلاء البشر بشر عاديين فكيف بالمسيح الدجال الذي أ ر ا د الله أ ن يختفي عن ا ل ا ن ظ ا ر إ ل ى مكان معلوم وزمان معلوم إ ذ ن ا ل ع ق ي د ة التي عليها اهل الاسلام إ ج م ا ع ا أ ن المسيح الدجال ا ل آ ن موجود على ظهر القرى الارضيه في مكان ما لما يخرج المسيح الدجال يخرج في في بن سمعان أنه توجه للنبي عليه الصلاة والسلام ببعض بالشخصية المسيح الدجال. أ ي ض ا الحديث عند الامام مسلم لما ذكر هذه القصص قال ل النوات ا ب ل سمعان قلنا له يا رسول الله كم ي ن ق ث في ا ل أ ر ض إ ذ ا ظهر المسيح الدجال كم يبقى على ظهر ا ل أ ر ض فقال لهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ر ب ع و ن يوما يوم ك س ن ة و يوم كشهر و يوم ك ج م ع ة و سائر أ ي ا م ه كايامكم يمكث على الظهر او بعين يوم اليوم ا ل أ و ل يوم طويل وغريب ليس ك ا ل أ ي ا م ا ل ط ب ي ع ي ة ق ل و ا عام كامل تخرج الشمس ولا تغيب إ ل ا بعد عام كامل اليوم ا ل أ و ل قولوا س ن ة و اليوم ا ل ذ ي يلي قولوا ش ه ر لا تغيب الشمس إ ل ا بعد ش ه ر و اليوم ا ل ذ ي يلي قولوا سبعه ايام لا تغيب الشمس إ ل ا بعد ج م ع ة ك ا م ل ة و ب ق ي ة ا ل أ ي ا م س ب ع و ثلاثين يوم للايام المعتاد ة إ ذ ا حيانقوا المسيح الدجال على الظهر ا ل أ ر ض بحساباتنا ا و لما أ ي ا ل ط ب ي ي ي ع ة سنة و ش ه ر صحابي علموا هذه المده ط و ي ل ة قالوا يا رسول الله ما يسرعه في ا ل أ ر ض ب أ ي س ر ع ة يتحرك المسيح الدجاج هل يتحرك ب س ر ع ة الرياح أ و س ر ع ة الصوت أ و س ر ع ة الضوء أ م يستغل م ر ك ب ة من المراكب أ و د ا ب من الدواب أ م يمشي على ا ل أ ق د ا م العالم يطوف ف الكتن كل بهذه ق ا الصلاة ا ل عليه ل و س ل ا م سرعه ة المسيح الدجال، قالوا ل م عليه الصلاة والسلام الريح. يعني السحاب ص ل ل ا ا ة و ل كالغيث ل ا استدبرته ا م ي ر يعني ل س ح ا في زمن الخريف أوشك أن ينهمل وقد بعض ا ل م ط ر ر و س ة السحاب ب في ع ا ل أ ح ي ا ن تفوق سرعه ة الطائرات كما ش د بعض الطائرات ر ك ا ا ب في ل إن من النافذة نهد السحاب الطائرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام سرعة المسيح الدجالي سرعة السحاب عليه يسبغ سرعة سرعة ا س توجه ب ر الريح ت ت ه يعني س ق قال الرياح الناس النبي الصلاة والسلام إلى على عليه يمطر حيث وينزئ ثم أو و ت الصحابه له بسؤال في ذ ل ك اليوم الطويل قالوا يا رسول الله لذلك اليوم الذي طوله عام ت ك س ي ن ا فيه خمس صلوات يعني الصحابة مشوا إلى مدى بعيد في التفاصيل يهدوا للتفاصيل العبادة كيف تكون في زمن المسيحة العبادة تكون زمن الصحابة مشوا الدجالة إلى لذلك مدى ذ لانه ك ل الذي ي و و م ط الان ص ل ي في خمس فلوات فقال ل ا ن بعض ي ل ي المناطق لا تغيير فيها الشمس إ ل ا بعد سته ة أ ش ر م ن ا ط ق الغضبية الغضب الجنوبي والغضب ا ل ش م ا ل ي لا تغيب الشمس إ ل ا بعد سته ة ش و ر ش غ ل ن ا الآن ل ب ت د ي ر فنفس الزمن الطويل زمن المسيح الدجال يكون فيه العمل ب ا ل ت غ د ي ر ت غ د ي ر زمن الصيام زمن المناسبات ا ل إ س ل ا م ي ة زمن الصلوات اغدروا له قدره اجتهدوا في كل اربع وعشرين س ا ع ة وصلوا خمسه صلوات من ابتعد فله أ ج ر ا ن ومن اصاب له أ ج ر ا ن ومن أ خ ط ا له أ ج ر واحد ويعفو الله جل وعلا عن الزلل و ا ل خ ط أ في ذلك اليوم لا يكلف الله نفسه إ ل ا و سعاء ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن بعض ا ر ا ي ب المسيح الدجال أ ن معه ج ن ة ونار من آ م ن به و آ م ن أ ن ه الله أ د خ ل ه ا ل ج ن ة ومن كفر ب أ ن ه الله ورد عليه دعوته أ د خ ل ه النار ومن دخل ا ل ج ن ة جنه الدجال ا ل م و ه و م ة كانت عليه بردا كانت عليه نارا ترضى ومن دخل ناره كانت عليه بردا وسلاما كما كانت ع ل ي ه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ت ب ا ع المسيح الدجال هناك ش ي ا ء غ ر ي ب ة كثيره يفعل المسيح الدجال نتجاوز عنها لكن العموم ان المسيح الدجال يفعل غرائب الاشياء من اخر ما يفعل المسيح الدجال ان يقتل الانسان ويحييه ف ي ت أ ث ر ب ا ل أ خ ب ا ر و بالشائعات و بالخوارق التي تظهر علينا ا المسيح الدجال ي ف ك و أكثر أ ت ب ع المسيح الدجال و هذا في ه إ ش ا ر ة ل ن ه النساء النساء يجب عليهن م ضعف مضاعف من تلقي العلم و النصيب الكامل من ا ل م ع ر ف ة و د ي واجب ي و و لاهل الامر إ ن ه يعلم النساء في البيوت و في المدارس يكون الاهتمام بقطاع ا ل م ر أ ة أ ك ث ر من الاهتمام بقطاع الرجال لتفشي ا ل ا م ي ة في هذا القطاع و في هذا الجانب قال أكثر المسيح الدجال النساء النار النساء وكذلك اكثر اهل الجنه النساء لان زكايا المسلم في الجنه له سبعين زوجه وكل واحد له سبعين زوجه معناه سبعين في عدد اهل ا ل ج ن ة من النساء اذن النساء اكثر على الجنه و هم اكثر كذلك اهل النار اكثر على النار قبل دخول الجنه أ ه ل ا ل ج ن ة يعني في ا ل ب د ا ي ة يكونون اكثر أ ه ل النار لكن في ا ل ن ه ا ي ة يكون اكثر اهل الجنه وهن ا كذلك اكثر اتباع المسيح الدجال يتبع ه من يهود ي أ ص ب ه ا ن م ن من ط ق ة بين العراق و إ ي ر ا ن من بلاد ف ا ر س سبعون أ ل ف ا ويتوجه بهم المسيح الدجال إ ل ى بلاد الشام حيث إ م امام ل س ل م ي ن المسلمين إ ا المهدي الإمام المهدي هو إمام ا م م ل هو في المسجد الاقصى أ ص ى فيتوجه ل الدجال بعض في كل العالم كل الدنيا يجتهد إن يدخل المدينة م من وينحوم س ي يطوب يجتهد ح بعض ب ل المسجد ل ا أ توجه إلى المدينة م د ي ن ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يضع قدمه عند حدود ا ل م د ي ن ة إ ذ ا وضع قدمه عند حدود ا ل م د ي ن ة تهتز ا ل م د ي ن ة ب أ ص ح ا ب ه ا وترتجف ثلاثه هزات ش د ي د ة ثلاثه زلازل م ت و ا ل ي ة في ا ل م د ي ن ة بعدما يضع المسيح الدجال قدمه داخل ا ل م د ي ن ة ثم ي خ ر ج بعد هذه ا ل ز ل ز ل كل منازغ و م ن ا ز غ ة وهذا اليوم سماه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم الخلاص قال وما ادراك ما يوم الخلاص يوم ت ن ش ي ا ل م د ي ن ة خبثها كما ينفي ك الخبث يخرج من ا ل م د ي ن ة كل كافر و ك ا ف ر ة وكل منافق ومنافره ة المدينة الصافية يتبع المسيح الدجال فتقول أ ل ل ا إ يتبع م ا لأنها الأرض الطيبة ن ولا ق ل إلا الخبث ولا يبغى فيها إلا أهل الإيمان طيبا فيها تنفي يبغى ب د ذلك يخرج ش المسيح ب شباب من خيرة ا إ س ل ا ويتصفض ل ل م الدجال بجرأة وشجاعة بلا مبالا وشجاعة الدجال خوف ولا、مبالاة. فيقول المسيح الدجال لي الجماهير المتجمعه حول المسيح الدجال طبعا المسيح الدجال حوله جماهير وحشود لا حصر لها ولا عد من الجاهلين والجاهلات و ا ل س ف ي ه ي ن و ا ل س ف ي ه ا ت والمنافقين والمنافقات يهوي هذا الشاب وهل الجماهير حول المسيح الدجال الرب المزعوم ا ل إ ل ه الوهمي فيغفر بالمسيح الدجال أ م ا م الناس فيقول المسيح الدجال للشامعين وللناظرين والحاضرين انظروا إ ل ى عبدي هذا ف إ ن ي اقتله ثم ر فيه أمامكم وربنا أجلب على ي ل المسيح الدجال على هذا على الشرق ف ض ر ب ه ب ا ل س ي ي ف ض ر بالسيف ه ب والسلاح المستخدم عند المسيح الدجال في ذلك الزمن هو السيف والسلاح ا ل ذ ي ي س ت خ د م في ا ل م ع ر ك ة ا ل أ خ ي ر ة ا ل م ع ر ك ة ا ل ك و ن ي ة ا ل أ خ ي ر ة هو السلاح ا ل أ ب ي ض التغليدي سيوف في الرماح والسهام يرجع العالم إ ل ى ن ق ط ة ا ل ب د ا ي ة كما ح س ن سنعرف في ا ل ن ه ا ي ة ف ي ض ر ب ه بالسيف فيشقه النصيني ويمشي من النصين ثم يقول لو قم ف ي قوم ا ل شاب حين ي ت ي هلل وجهه ا ل ذ ي أ ح ي ا ه ه و ا ل ل ه أ ح ي ا ه ف ي ه ذ ه ا ل س ا ع ة ا خ ت ب ا ر ل ل ن ا س و ف هيا هيا هيا ض ر ي ن ل ي ا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ي ا هيا هيا ي ا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ه ي ق و ل ل ه أ ت ه م ا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ب ي ا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ي ا هيا هيا هيا هيا ه ي ه م ا ز د ت فيك إ ل ا ب ص ي ر ة و يقينا أ ن ك أ ن ت المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه ا ل ن ت ع ك و زلت يقينا انك أ ن ت المسيح الدجال الذي حذرنا منك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم لا يصلط عليه بعد ذلك ل ا ن ما يستطيع المسيح الدجال ان يمس هذا الشاب و يعصمه الله و يلو علمنا و يتوجه إ ل ى بلاد الشام إ ل ى حيث الامام المعذي إ م ا م المسلمين و سائر العرب و المسلمين في بلاد الشام في المسجد ا ل أ ق ص ى و إ م ا م ه م ا ل إ م ا م المهدي فيصل الى المسجد ا ل أ ق ص ى قريبا من ص ل ا ة الفجر و قد استوى الصفوف خلف ا ل إ م ا م المهدي ل أ د ا ء ص ل ا ة الفجر و المسيح الدجال في الخارج خارج أ س و ا ر المسجد ا ل أ ق ص ى و استوى الناس ل ص ل ا ة الفجر و ا ل أ م ر حرج المسيح الدجال معه آ ل ا ف يهود وبالأسلحة وبالحرد الشديد والمعركة واشيكة واصطدام وبينه بات غريبا بين الشديد المسلمين وبين غيرهم من اليهود والنصارى والحاقدين على المسلمين ف أ غ ي م ت ا ل ص ل ا ة ل ص ل ا ة الفجر وبينهم م ا على هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ظهرت ع ل ا م ة من علامه ا ل س ا ع ة الكبرى وهي العلامة الأولى المهدي والثانيه ه ي ع ل ل ا ا م ة ل الأولى المهدي ل ث ث ة ا ا و ظهر المسيح الدجال أ ص ى فانما يراه الامام المهدي يتاخر ليصلي بهم عيسى ويشير إ ل ي ه ا ان يبغى مكانه قائلا انها لك وقيمه بعضكم على بعض الامراء فكلمه ر الله لهذه ي م الامه ي على عيسى عليه ل ل س ا لما ينزل في آخر و ي ق و النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ك و ن تابع للنبي عليه الصلاه والسلام يصلي لصلاه هذه ا ل أ م ة ويحكم ب ش ر ي ع ة هذه ا ل أ م ة ل أ ن ا ل ن صار عندهم عقيل المسيح, المسيح سياتي وسيكون معهم لكن عند أ ه ل ا ل إ س ل ا م المسيح سياتي لكن سيكون من المسلمين ضد اليهود و ا ل ن ص ا ر ى والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد بشر بنزول عيسى عليه السلام قال للصحابه يوشي ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكم ا عدل يكسر الصليب ويقصر الخنزير ويضع الجزيه ولا يقبل إ ل ى ا ل إ س ل ا م من لقيه منكم فليقريه مني السلام و إ ن ه أ ش ب ه الناس ب ع ر و ة ا بن مسعود الثغافي لهم عيسى عليه السلام من أ ر ا د أ ن يعرفه هو ش ب ي ب ع ر و ة ا بن مسعود الثغافي أ ح د ا ل ص ح ا ب ة كذلك شبه له المسيح الدجال عليه ا ل ا ع ن ى قال له أ ش ب ه الناس بعبد ا ل ع ز ة ا بن قطن أ ح د المشركين في ج ز ي ر ة العرب المعروفين المسيح الدجال ش ب ي ب عبد ا ل ع ز ة ا بن قطن و المسيح عيسى عليه السلام شبيه ب ع ر و ة بن مسعود الطغازي رضي الله عنه قال ان ل ب ي أ ح ا ب م ط ل ق يشير ي و اليهم ي ر عيسى ان ي ف ت ح ا ل ب ا ب يفتح الباب ف إ ذ ا خلفه المسيح الدجال و خلفه آ ل ا ف اليهود م ع ه السيوف و ا ل أ س ل ح ة فاذا شاهد المسيح الدجال عليه إذا راى المسيح عيسى عليه السلام أ ص ا ب ه من الزور و الخوف ما لا يوصف ثم ينطلق هاربا مجرد الاله يرى عيسى ع ي ه س مسيح الضلال. عندما يرى مسيح ل الضلال ل ا عندما ا م يرى و د المزعوم س ل ا مجرد ما يراه يصاب ا ب ل ا الذي ل لا يدعم ي ى انه الرب فيفر أ م امام ل الإله ن ا س يفر أ الجماهير م ا ا ل م ل ت ف ة حوله ولا يبالي بلا خجل ولا حياه فينطلق خلفه عيسى ب ح ر ب ة في يده يعني السلاح يتأكد سيكون أنه ا ل س وليس ل الأبيض الليزر ولا ا شعاع ا ح ل ق ن ا ب ل ا ل ذ ك ي ة الغبية أو العنقودية أو و ا ل ع ن ق د ي ة أ و السلاح ق ن الهيدروجينية النووية من ب ل الذبية ل ة ا غير أو أو أو سيكون التقليدي س ل ل ا ا ح ط ع ن ه بحربته فيتبدده كما يتبدد الملح في الماء ي ز و ب المسيح ا ل د ج ا ل كما ي ز و ب الملح في الماء وهذا لحقارته و ز ي ا د ة في تصغيره و ز ي ا د ة في إ ه ا ل ت ه حتى الجثمان لا يوجد له جثمان ولا جسد ميت حتى المباره في ا ل أ ر ض و إ ن م ا ي ز و ب ويتبدد ويتلاشى ويصبح ك أ ن ه عدم ك أ ن ه ليس له و ز ن وليس له غ ي م ة يزوب كما يزوب الملح في كما الملح الماء ثم ت ب د أ المعركه باتجاه عكسي ب ق ي ا د ة عيسى عليه السلام ومعهم المسلمون ضد اليهود والنصارى هذه ا ل م ع ر ك ة هي ا ل م ع ر ك ة ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ خ ي ر ة على ظهر ا ل أ ر ض بشر بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ي ق ت ف ي ه ا المسلمون ب ق ي ا د ة عيسى ويوضى فيها على غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس فتبغى فيقتلهم فيغتلع تضغم حتى يقاتل ويبغى الشريعة الإسلام الكلام كنام الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لا الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود المسلمون اليهودي خلف الشجر وجل عليه خلف والحجر شريعة عز فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الشجر يتكلم والحجر يتكلم الجمادات ش ر ي ت ك ل و ل يتكلم ل ح ج ج ر م ا ا تشارك في هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل ع ا ل م ي ة ا ل خ ت ا م ي ة ل أ ن آ خ ر م ر ح ل ة للقضاء على الشرع و ا ل ا س ت ي ص ا ل الفساد من ا ل ك ر ة ا ل ا ر ض ي ة تشترك النباتات والجمادات والحيوانات فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا صفتين يا يا والعبودية يغال يا أيها العربي والحجر الشجر مسلم عبدالله الإسلام لا بث و لا يقال يا أ ي ه ا الزنجي و لا يقال يا أ ي ه ا الابيض و إ ن م ا تزب كل أ س ب ا ب التفريغ ا ل ع ن ص ر ي ة و إ ن م ا يكون فقط النداء ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م و عباد الله يا مسلم يا عبد الله هذا ي ه و د ي خلفي فتعال فاقتله إ ل الا شجر ا غ ر ق واحد ا من ل شجر ل الغرقد ي ت ك م متواطي مع、اليهود. شجر شجر خبيل اليهود ا فإنه من ه شجر ا ل ي و قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه ا ل ش ج ر ة ا ل خ ب ي ث ة م ت و ا ط ئ ة مع اليهود قال لا تتكلم إ ل ا شجر الغرقد فانه د الشام بأوامر من السلطات الإسرائيلية أوامر إجبارية. إنه كل من من لازم من اليهود ا ل يجرع هذه عدد شجر ي اليهود ت في, في, في, في, في, في نأدار أو أمام ا ب ت ل ن م مستعدين المعركة عندهم فيزلسطين لهذه الميعات أرض ع ن ن نحن المسلمين فيزلسطين ا المحشط هي أرض المحشط. هي ع ظ ي م ة م ت ف ه عليها من الديانات إ ن فلسطين هي أ ر ض ا ل م ح ش ر وعنده هي أ ر ض الميعاد ف إ ن عيسى عليه السلام سينزل, لكن سينزل لصالح ك ن سينزل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م و ي ك و ن مع المسلمين ويقضي على اليهود والنطار ى إلى والعالم يكون أكمل الدورة تكون الدورة هالدورة والحياة الكاملة الحياة كاملة الإنسان من الضعف البداية أكمل أكمل يرجع يعني من بدأ وصل إ ل ى غ ي م ة التطور والحضاره و ا ل م د ن ي ة كلها تزول وتنتهي ويرجع العالم من جديد إ ل ى ن ق ط ة ا ل ب د ا ي ة ل أ ن الله جل وعلا هو القائل كما ب د أ ن ا أ و ل خلق ن ع ي د ه و ع د ا علينا إ ن ا كنا فعين هل هذه التكنولوجيا وهذه ا ل آ ل ا ت و ا ل أ ج ه ز ة والتطور والتقدم كله سينتهي يتلاشى تدريجيا كيف ينتهي العلم عند الله كيف يتلاشى العلم عند الله لكنه في ا ل ن ه ا ي ة سيزول وينتهي ويتلاشى إ م ا بحرب ع ا ل م ي ة م د م ر ة ترجع العالم من جديد إ ل ى ل ح ظ ة الصفر أ و بما يشاء الله جل وعلا من ا ل أ س ب ا ب في ا ل ن ه ا ي ة يكون السلاح والسيف وتكون الخيول هي أ د و ا ت الحرب والقتال والسلاح ا ل أ ب ي ض والرماح والسيوف و ا ل أ ف ت ح ه ا ل م ع ر و ف ة في العصور ا ل ق د ي م ة ا ل ب د ا ئ ي ة ا ل أ و ل ى و ه ذ ا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ا ل ح ي ا ة قد اكملت دورتها د و ر ة ك ا م ل ة وفي اقتراب ا ل ن ه ا ي ة بعد ا ل ق ر ا ء على المسيح الدجال تضع الحرب و ز ا ر ه ا و لا يكون هناك صراع بين الخير و الشر و لا يكون هناك قتال بين الحق و الباطل و لا م و ا ج ه ة بين ا ل إ ص ل ا ح و ب ي ن ا ل إ ف س ا د و هنا تضع الحرب و ز ا ر ه ا و ينزل على ا ل أ ر ض سلام و أ م ا ن و ط م أ ن ي ن ه لم يعرف لها التاريخ مثالا بعد م ق ت ل المسيح الدجال حتى لا يبقى بين اثنين شحناء و لا بغضاء يرفع الله جل و علا الشحناء و البغضاء من الغلو ب فلا يبقى بين اثنين ش ح ن ا ولا بغضاء بل يرفع الله جل وعلا من زوات السموم من ز و ا ت السموم والتوحش ا من الحيوانات ا ل م ت و ح ش ة والكائنات المفترسه ة متوحشة ولا تعود مفترسة تامة ، فلا ولا ولا الحشرات الحيات والعقارب والثعابين والأسود والذئاب قال النبي ل تعود تعود تعود ع ي الصلاة والسلام عن هذا الأمان الذي يشمل عالم الإنسان وعالم الحشرات وعالم الحيوان قال الصلاةول صلاة والسلام ترعا الذئاب يشمل عليه مع الأغنام عن حتى ويكون الذئب في الغنم ك أ ن ه كلبها و راعيها وحتى ترعى ا ل إ ب ل مع ا ل و س و س وحتى ترعى ا ل أ ب ق ا ر مع النمو ر وحتى تفر الوليده الأسد لا ي ي ؤ ذ الاسد ل ل ي ر تطرد ة ا أ لا يؤذيها ولا يضرها. حتى تفر <تصفيق> ا ل و ل ي د ة يدها في جوف الحيه فلا تؤذيها ولا خضرها هذا السلام وأمان للإنسان لكنها القرى يحل على وطمأنينة متصور الأرضية والطمأنينة الحالة والشريعة غير ظهر الكوكب وعلى عندما بعد الخير و ف ت ن ة ع ظ ي م ة قريبه من ف ت ن ة المسيح الدجال بينما عيسى عليه السلام و المسلمون فيما ه و فيه من الخير و ا ل ب ر ك ة إ ذ صاح الصائح ب أ ن ه قد خرج ي أ ج و ج و م أ ج و ج من خلف السد الذي بناه في القرنين ه ز طعمه كبرى ف ت ن ة ج د ي د ة أ ن يخرج على الدنيا و على العالم ي أ ج و ج و م أ ج و ج و هم أ م ت ي ن من البشر من عباد الله من ابناء ادم من أ ك ث ر الناس عددا ويخرج أ ك ث ر شرا الناس وفسادا قال الله جل وعلا إذا جل عنهم حتى فتحت حتى أ ومأجوج ج ج و وهم ينسلون واقترب الوعد من كل ينسلون الوعد الحق حدد ي على الناس لغزارة ا ع د ه من وضخامة عددهم يخرج ا عددهم على ل ا س من كل الاتجاهات يدخل على المدن على ويسد ا الأبواب والشوارع والمداخل والمخارج ل كل ق ر ى من و كل المنافذ و ا ل م خ ا ر ق ا ل النبي عليه الصلاة والسلام عليه عن شرهم ا ن ه لما يخرج هؤلاء ي أ ج و ج ومعجوج لما يخرج قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يمر أ و ل ه م على بحيره ة طبرية بحيرة طبرية سأل عن المسيح الدجال يعرف إنه هؤلاء سيخرجوا عندهم شان مع بحيرة عندهم مع أنه الشأن هؤلاء طبريه ة قال ل يمر أ و م ماءها كل الماء في البحيرة ثم ياتي من بعدهم طينها. ثم ياتي آخرهم ماء ماء على كل البحيرة فيلحسون ويقولون لا ولا بحيرة طبرية فيشربون يشربوه في يأتي طينها يأتي طين كان هاهنا قد لاخرين ما يجدون ما يجد لا ماء ولا طين فيقولون قد كانها هنا ماء قد كان ها هنا م ا ء ثم يعيش في ا ل أ ر ض الفساد ياكل ض و شيء يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل ف ت ن ة عظيمه ة فيشر الناس ن م م فيتحصنوا به ا ل أ س و ا ر والكهوف والمغارات والجبال ا ل ب ع ي د ة ويتركوا المصالح ويتركوا المدن والمساكن ي ه ج ر و ه ا لان هؤلاء قد م ل أ و ا كل ا ل أ م ا ك ن و ا ل س ا ح ا ت وعاثوا في ا ل أ ر ض الفساد حتى إ ذ ا فر الناس منهم توجهوا الى السماء فيرمي أ ح د ه م بالسهم أ و الحرب إ ل ى السماء فتعود وهي م خ ض ب ة بالدم فيقولون قد غلبنا أ ه ل ا ل أ ر ض وغلبنا أ ه ل السماء عند ذلك يرسل الله عليهم جندي حقير صغير من جنود الله جل وعلا فيرضي عليهم جميعا د و د ة تسمى دودة ا ل ن غ ف تكون في ا ز ا ن البهائم وفي أ ن و ف ه ا إ ذ ا اصابت البهائم لا تعيش طويلا تموت هذه ا ل د و د ة الحقيره ا ل ص غ ي ر ة يرسلها الله جل وعلا على ي جوج وماجوج كل واحد يرسل إ ل ي ه د و د ة في عنقه فتفترسهم جميعا فيسقطون موتا كقتل نفس و ا ح د ة يسقط جميعا في ل ح ظ ة و ا ح د ة أ م و ا ت لفعل هذه ا ل ح ش ر ة ا ل ص غ ي ر ة ا ل ح ق ي ر ة ك أ ن الله جل وعلا يخبر الناس أ و يعلم الناس إ ن هؤلاء مع بطشهم وجبروتهم لا يستعمل معهم إ ل ا أ ض ع ف واخطر المخلوقات يقول هذا الموت والهلاك الجماعي لياجوج وماجوج بعد ت ب ر ع من عيسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والمسلمون م ت ح ص ن و ن في جبل الطور دعوا الزودة بعدما قد ماتوا وأن الشرق قد البعيدة فيجدوا بأن هؤلاء الجسد قد قد وعلا عليهم عليهم جميعا يرجع بعضها بعض والعفن ماتوا وأن الكهوب والحصون ويتفاجئوا فوق والأمراض الله الله الناس الخبر الشرق انتهى الناس هؤلاء تراكمل انتشر جل فيصل فيغضل هذه بأنهم فيغضي ينتشر من بأن و ا ل أ و ب ئ ه انتشرت هؤلاء أ ح ي ا ء ف ت ن ة و أ م و ا ل ايضا فتنه فيضرعوا الى الله جل و علا ان يزيل هذه الفتنه الجديده س المتراكمة القديمة لزمن أبرها فيرسل الله عليهم طيور كعناق يرسل تحمل حيث شاء الله عز وجل ثم ينزل الله جل وعلا على ا ل أ ر ض مطرا أ ر ب ع ي ن يوما فيغسل ا ل أ ر ض ويجعلها ك ا ل ز ل ق ة ط ا ه ر ة ن ق ي ة بعد هذا المطر يقال ل ل أ ر ض اخرجي بركتك و أ ن ب ت ي نباتك فتخرج ا ل أ ر ض نباتها و بركتها كما كان في زمن ادم عليه السلام, زمن آدم عليه السلام النبات كان لأن الأجسام كانت أجسام عمالقة وأجسام ضخمه ب ا ل ح ب و ب ضخمه ل أ ن ا ل أ ج س ا م كانت أ ج س ا م ع م ا ل ق ة و أ ج س ا م ض خ م ة حتى أ ن الفئام من الناس لياكلون الرمان ويستظلون بقشرتها قال على عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الجماعات من الناس من ياكل الرمان ا ل و ا ح د ة ويستظل بقشرتها ل ض خ ا م ة هذه ا ل ر م ا ن ة و ض خ ا م ة بقيه الحبوب والفواكه والثمار في ذلك الزمن العجيب زمن ا ل ب ر ك ة وزمن الخير ثم يموت عيسى عليه السلام ويدفن بين أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وبين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ويسم بجوار النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ص ا ه ب ي ه ابي بكر وعمر بعد موت عيسى عليه السلام تكون آ خ ر ف ت ر ة من فترات الخير في العالم قد انتهت ي ب د أ العالم في التراجع إ ل ى ع ا د ة ا ل ج ا ه ل ي ة من جديد و ي ب د أ الجاهل في الانتشار من جديد ل أ ن ه آ خ ر ف ت ر ة من فترات الخير قد انتهت في موت عيسى عليه السلام ل أ ن ه آ خ ر المجددين فيما ياتي عيسى ن بعد ي الآيات الله ذو و ب ه ل موت يبقى من مجدد ي ر القرآن ف ع ما مثل بدي و ك ر الأشرار والإضاءة عيسى ه إلى ا ا م ل ا ع بعد ع ة موت ي س عليه السلام يتراجع الناس إ ل ى ع ا د ة ا ل ج ا ه ل ي ة حتى يرجع الناس إ ل ى عباده الاصنام كما قال على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تلحق قبائل من أ م ه بالمشركين وحتى تعبد ف ي آ م من أ م ه الاوثان وحتى تضطرب إ ل ي ا ت نساء دوس حول ذي ا ل خ ص ل ة نساء دوس ق ب ي ل ا ل دوس ا ل ق ب ي ل ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ع ر و ف ة نساء واقال تضطرب أ ر ج ل ه م حول ذي الخصله صنم من اصنام قبيل ل و بلسائها حول ذلك الجاهليه ا ي ر ويتنظر يكون ت أن قبل ذلك قبل ل ا ا ع ل ن ا ي ل خ ر و ا ل ش فظهر ع ل ا م ة من علامه ا ل س ا ع ة الكبرى وهي علامه ة سادسة العلامة الخامسة فالسادسة إذا كان إما الشمس يأجود فمأجود التي خروج المسجد السادسه قال النبي والسلام ظهرت الشمس من المغرب ا الدابة إذا ظهرت الدابة ل ظهرت م مباشرة بينما الناس الصباح قد يصيروا في الصباح ينتظرك راء الشمس من المشرق إ ذ ا بها على غير ا ل ع ا د ة تخرج على الناس من ج ه ة المغرب وعندها يؤمن جميع من على ظهر الفرر الأرضية و ك حين لا ينفع ي لا نتل ا إ م ن ه ا ل م آمنة من م تقل كسبت قبل أو كسبت في ي إ ا ن ه ا خ ي ر و ي غ المغرب فيغلق ل التوبة الشمس التوبة فلا يتوب إنسان ولا ق باب تطبع باب يتوب من ه فمن كان صالحا فعلى صلاحي ومن كان فاسدا يموت على سؤال خ ا ت م ة على فجوري قال الله جل وعلا هل ينظرون إ ل ا أ ن ت أ ت ي يوم ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ي أ يا ت ي ربك أ و ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لا يرفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في ايمانها خير ا قل انتظروا انا منتظرون ر ب ا يخوف الناس من طلع الشمس من المارد وان يتوبوا قبل فوات ا ل أ و ا ن بعد ما تطلع الشمس ترجع م ر ة أ خ ر ى ف ظ ل طالعه ث ل ا ث ة أ ي ا م من ج ه ة المغرب وتعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى مجراها ف ض ل و ه على الناس من ج ه ة المشهد بعدها م ب ا ش ر ة تخرج د ا ب ة ض خ م ة ع ظ ي م ة من المسجد الحرام ف ي م ك ة ا ل م ك ر م ة بين ا ل ر ك ن والمقام تكلم الناس هذه ا ل د ا ب ة ق ي ا ل ج س ا س ة التي كانت مع المسيح الدجال قال الله جل وعلا عن هذه ا ل د ا ب ة في خ و ا ت م ص و ر ة النمل و إ ذ ا وقع القول عليهم أ خ ر ج ن ا لهم دابة من ا ل أ ر ض ت ك ل م ه م أن ب ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من اجل ان ت ت ك ل م و ه من اجل ان ت ت ل م ا من اجل ان ت ت ك ي م ا ل ن اجل ان ت ت ك م ا من اجل ان ت ك ل م و ا من اجل ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من ا م ل ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من ا ل ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من اجل ان تتكلموا من اجل ان ت ك م و ا من اجل ان تتكلموا من اجل ان ت ت ل م و ا من اجل ان تتكلموا من ا ج ي ان ت ت ك ل م ي ا من ا س ل ان ت ت ب ع د خ ر و ج ا ل د ا ب م ت أ ك ي د ا ل م ن ه قد ي ق و ل ت م ا ب ا ل ت و ب ة و ت ق ك د ا ل د ا ب م إ غ ل ا ل م ا ب ا ل ت و ب ة ب م ن تكتب ع ل ى ج ب س م ويقول م س ل م م س ل م و ع ق و ل المسلم و ي ق ك ل ا ف ر س ل م ويقول ا ل م ي ا ل أ س م ا ي و ل ا ل م ل غ ويقول المسلم و ق ط ل ا س م ي ن ي ق و ل ا ل ك ا ف ر ي ا م س ل م أعطني حقي ويقول المسلم ي ا ك ا ف ر أ ع ط ن ي ح ق ي ت ن ت ه ي ا ل أ س م ا ل م ي ق و ل ا ل أ س م ا ء فقط ي ا م س ل م و ي ا ك ا ف ر و ذ ل المسلم و ي و ل ا ل د س ل ا ل م س م و ا ش ر ة ث م ي ر ف ع ا ل ل ه ج ل و ع ل ا ا ل ق ر آ ن من المصاحف والصدور. والصدور فاهل القران الكريم الحفظ ينسو كلام الله جل وعلا ولا يذكر منه ولا حرف واحد يرجع الى المصاحب ليراجعوا ما حفظوا يجد المصاحب بيضاء ليس فيها حرف واحد وهذا يدل على ان آ خ ر مصادر النور قد رفع من ظهر ا ل ق ر ه ا ل أ ر ض ي ة وبقي الشر و ا ل أ ه و ا ل ا ل ع ظ ي م ة التي تنتظر الاحياء على ظهر الارض أ ر ض ب ع د ه يبعث الله جل وعلا دخان يملأ الأرضية قال الله جل وعلا الله دخان جل ل ق ا ل أ ر ي في صورة الدخان يوم تأتي بدخان مبين يخشى ة صورة قال الله وعلا الدخان فارتغب السماو بدخان الناس جل هذا عذاب أ ل ي م ربنا ت ش ف عنا العذاب إ ن ا مؤمنون أ ن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولى عنهم وقالوا وعلمهم مجنون هذا الدخان يكون لهذا ا ل إ ي م ا ن ف ت ن ة يسيره اما الكفر والنفاق ف ي ص ي ب بهذا الدخان العذاب الشديد يدخل الدخان في جوف الكافر من أ ذ ن ه و أ ن ف ه وفمه ويصيبه بهذا الدخان عذاب شديد أ م ا المسلم يصيب من هذا الدخان شبه الزكام اليسير الذي لا يضره ثم بعد ظهور الدخان على ظهر الارض بعد ما يظهر الدخان على ظهر الأرضية. يرسل ة ي الله جل وعلا ريح بارده مسها تمس م الحرير مهمه هذه الريح أ ن ت غ ب ط أ ر و ا ح المؤمنين فلا تدع إ ن س ا ن في قلبي مثقال ز ر ة من إ ي م ا ن إ ل ا قبضت روحه حتى لو دخل الرجل منها تجو في, في جبل لدخلت عليه حتى تقبض روحه م ه م ة هذه الريح أ ن تقبض أ ر و ا ح المؤمنين إ ل ى أ د ن ى م ث ق ا ر من درجات ا ل إ ي م ا ن بعدما يوقف هؤلاء أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وترفع أ ر و ا ح ه م إ ل ى الله عز وجل ت ب ق ى ا ل أ ر ض خ ا ل ص ة ل أ ه ل الشرك والفجور والفسوق ي ب ق ى فيها شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمير و يتسافدون فيها تسافد البهائم لا يباليهم الله ب ا ل ه اولئك شرار الخلق عند الله تعالى من تدركهم ا ل س ا ع ة و هم أ ح ي ا ء والذين يتخذون القبور مساجد كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على الخير يلحق الصالحين يلحق الصالح ا ل أ و ل ف ا ل أ و ل حتى تكون هذه الريح خ ا ت م ة ترفع جميع أ ر و ا ح أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و أ ه ل الخير و تبغى ا ل ق ر ى ا ل أ ر ض ي ة يعيث فيها ب ا ل ف س ا د الفاجرون و الفاجرات والمجرمون س والسفيهات ي و و ن ا ل والمجرمات اولئك ا ل شرار الخلق عند الله عز وجل ثم ي أ ذ ن الله ل ل س ر ا ف ي ل و ا ل ح ا ل ة هذه ي أ ذ ن الله ل ل س ر ا ف ي ل أ ن ينفخ في الصور ا ل ن ف خ ة ا ل أ و ل ى وهي إ م ا أ ن ه ا ن ف خ ة الفزع أ و ن ف خ ة الموت و ا ل ص ع ب التي قال الله جل وعلا عنها ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى ف إ ذ ا هم ففزع من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله وكل اتوه داخلين بعض العلماء جعلها ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى ن ف خ ة الفزع والثاني ة ن ف خ ة الموت و ا ل ث ا ل ث ة ن ف خ ة البعث والنشور بين النفختين أ ر ب ع و ن عاما كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد هذه ا ل ن ف خ ة يرجع الناس إ ل ى البيع والشراء و ا ل ت خ ا ط ض والمكر والخداع لان ا ل إ ن س ا ن كفور شاهد, شاهد هذه ا ل آ ي ا ت طلعت الشمس المغرب من ومع خ ر ج ت الدهبة و س الصيحة ومع ذلك يرجع الناس إ ل ى البيع والشراء والتعامل في ا ل أ س و ا ق والخصومات والمكر والخداع والنصب والكذب والاحتيال والسرقه و م ع ل م وهم يتخاصمون بيعهم وشرائهم تقوم مع هذه العلامات والمقدمات تقوم كما السماوات الساعة الساعة الساعة أيضا فجأة تفجأ الناس كما قال الله والأرض وجل فغلت في السماوات والأرض لا فجأة فجأة هذه في في تأتيكم تفجأ بغتة عز إلا ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها وقال الله عن مفاجاه الساعه و ا ا مرة أخرى إلى وقال ا ا ل ع ن يخصمون د والفجور والكسر صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وقال النبي عليه ستقومن الساعه وقد نشر الرجلان الثوب بينهما فلا يطويان ه ولا يتبايعان ه في مكان عرض الاغمشه نشر الرجلان ق ا ل الثوب بينهما فتقوم عليهم ا ل س ا ع ة و ا ل ص ي ح ة فلا يطويان ه ولا يتبايعان ه و ل ت ق و م ن ا ل س ا ع ة وقد رفع اللغم تاله فلا يطعمها و ل ت ق و م ن ا ل س ا ع ة وهو ي ر و ت حوض إ ب ل ه فلا يسقي فيه ي ج ز الحوض ل يسقي ا ل إ ب ل فلا يسقي فيه يعتقوم ن ي على الناس ف ج أ ة من غير تدرج ل أ ن هذه العلامات كلها ك ا ف ي ة لتذكروا ل ل ل ب ب ا ي ان الساعه قد شكت وقد اقتربت بعد ما يموت كل الناس أو ا ل ن ف خ نفخة الفزع بعد هذه ا ل ن ف خ ة قبل الموت يخرج الله جل وعلا ريحا أو ن ر من قعر او ل النار هي آخر علامات الساعة الكبرى ي هي م ن هذه آخر أ م نار آخر ع ل م ا الساعة ا ت ل ك ب ى تخلص من قعر م د ي ن ة عدن في أ ر ض اليمن كمان عند الإمام البخاري نار عند م ه م ة هذه النار تسوغ الناس إ ل ى أ ر ض المحشر تجمع الناس من ك ل أ طرف ا ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة إ ل ى بلاد الشام أ ر ض المحشر تسوغ الناس سوغ الجمل الكثير تبيث معهم حيث باتوا وتغيير معهم حيث قالوا وتلتهم ما تصاغط منهم لما في أرض المحشر يأذن الله لإصرافيل يتمنوا تصور قال الله جل وعلا أ ن الملك ا أ ي ن الملوك أ ن الجبار ا أ ي ن ا ل ج ب ا ب ر ة لمن الملك اليوم ما في إ ج ا ب ة يجيب الله نفسه لله الواحد القهار ثم ي أ م ر الله ل ل س ر ا ف ي ل ينفخ دستور ن ف ق ه ا ل ث ا ل ث ة ا ل ا خ ي ر ة ثم نفخ فيه اخرى اذا هم قيام ينظرون و أ ش ر غ ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أ ع ل م بما يفعلون وسيق الذين طفوا إ ل ى جهنم ز م ر ة والعياذ بالله وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة ز م ر ة حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم سبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله ولكن ا وعده يجب ان الأرض يكون هناك فنعم اشياء ويكون هناك ل اشياء حول ويكون هناك ل ا ل م ي ن ه ذ ا ب ج ء و ا خ ت ص قصة ر ا ل ن ه ا ي ة ن ه ا ي ة ا ل ع ا ل رسال الله م جل و ع ل ا أ ن ي ف س ن ا خ ت ا م ن ا و ي ع ي ن ن ا على العمل الصالح و ي ع ي ن ن ا على أ ن ف س ن ا و ه و ا ش ن ا و ي ت ق ب ل م ن ا ن ه ج و ا د ك ر ي م بعض ا ل أ س ئ ل ة نجيب ب على ع ض ه اجمع إن شاء الله ما المصافحة مصافحة ل مدين رأيه أوثق أي أ في ن ب ي إ ج ا العلماء على أ ن ا ل م ص ا ف ح ة من الرجل ا ل أ ج ن ب ي لامراه أ أجنبية ة ا ج م ن ه ا أو ي ح ل ه ا الزواج منه محرمه ن ه م ب إ ج م ا ع أ ص ح ا ب المزاج إمام مالك وأحمد من الكريم والشاسع والأدلة عليها بنا واحد القرآن حنبل دليل كثيرة نذكر وأبو حنيف بن و ل ل ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من أ ب ط ا ل ه م ويحفظوا ل ر و ج ه م أمرت ا ل ش ر ي ع ة ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ع ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل هذا يعني أنه ممنوع ل ل ا ق ت ر ا ل و ا ل ل م ل و ا ل ت ص و ي ر إذا كان من بعيد ل ل ل ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من أ ب ط ا ل ه م ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لكن هذا اوضح الادله سفر ا ل م ر أ ة في و ح د ه ا ل ل د ر ا س ة المرأة للدراسة او ل يشترط غير ي الدراسة ي وجود المحرم والمحرم انما هو تكريم ل ل م ر أ ة م ر ا ع ا ة لظروف الطريق والطوارئ التي تعترض المسافرين رجالا ونساء لان ا ل م ر أ ة إ ذ ا لا قدر الله حصل أ ي م ق ر و ه في أ ث ن ا ء السفر تكون ا ل م ت ض ر ر ة ا ل أ و ل ى هي ا ل م ر أ ة لكن مع وجود المحرم يغلى الضرر يتصرف عند اللزوم و ا ص ر ف المناسب ولا يترك ا ل م ر أ ة ف ر ي س ة للذئاب ا ل ب ش ر ي ة ا ل ح ا ئ م ة في الشوارع و ا ل أ س و ا ق والقروات ا الشراء الثاني ت في لها الحكمة الكبيرة إنه جعلت للمرأة المحرم يسمى إنه س م ن ه سينفره سمناه المحرم, المحرم النظر إذا لكن مغربي ممكن بعض بشيء ب أن ق و لا حرج بل ان س م ي ه المحرم إ ذ ا بعض الناس ينفروا من كلمه المحرم ممكن نسميه الحارث الشخصي, اسم الشخصي. شراء شخصي فرض مراقب حارث الإسانية الإسلام لابد معها على كل يتحمل النتيجة إنه يكون ومن في أبد عمران بيت ا ل م غ د س خراب ي س ج معناه كل م ز ا ج د عدد المسلمين توجهوا إ ل ى بيت ا ل م غ د س حتى خلوا بقيه المناطق و بقيه ة المساجد المساجد ت ي القصة إنه كل في كل ن الفتن ا م ج د ل المدينة نفسها عليها ل حتى نفسها زمان يأتي أبوابها المسجد النبوي تعوي فيه الزئاب والكلاب المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوجه الناس عليه تعوي فيه الشام إلى أرض المحشر بلاد أرض قادرا إلى إلى الأمر إن الآن اليهود غ ر الأمر ا ل أن ي يتجمعون من كل ب ق ا ع الدنيا يعني ك أ ن ه م ي ت ح ر ك و ا بقدر إ ل ه ي رباني سواء كان يشعروا أ و لا يشعروا يتجمعون للمعركه عندنا الختاميه م ع ر ة ا ي ل ا اليهود على والنصارى الأرين اليهود ومشاهد يتجمعوا المكان لنهايتهم المحطقة بمشيئة الله وهي قريبة بمشيئة س ا ع ة كيف يقول حال الجنو الشياطين الجنو الشياطين الجن تم الجن الجن المسلمون فهو الكفار الجن ه م المسلمين وشياطين ا ل الكفار الجن يقول مع المسلمين وشياطين ا ل يقول مع مسيح الدجال حتى ن م س ي ح الدجال حتى يكون م م ي الدجال حتى يكون مع مسيح الدجال ت ظ ه ر ا ل ش ي ا ط حتى ي ز م ن مع مسيح الدجال ويسعد ا المسيح الدجال ت ظ ه ر ف ي ش ك ل بهايم وحيوانات و ش ك ل بشر لأن ا ل مسيح الدجال ضيء ضيء مسيح سكان الشياطين م وأمك أتؤمن أني ربك؟ فيقول نعم س ي بيأتي ويقول أرأيت أني فيقول فيظهر ح الدجال الأعراب لبعض له بعثت أباك ربك إن ط ن ا أحدوما أبيه نفسها تظهر عيانا بيانا شكل بشر أ و حيوانات ودوافع ب تساعد المسيح الدجال لأنها آخر ت ر ة ل ا الدجل والشيطان الأرض الفرفة في وجود المسيح الدجال ل على م تأسرم وجود في ظهر تظهر في غير هذا الزمن لا تستطيع الشياطين أ ن تظهر ب ح ر ي ة أ و ب ك ث ا ف ة ل أ ن إ ذ ا ظهر الشياطين في زمن العلم و ا ل إ س ل ا م ستكون ض ع ي ف ة ويغضى عليها كما ظهر بعض الشياطين في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكنه كان ضعيف وقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لولا د ع و ة أ خ ي سليمان لربطه ب ا ل س ا ر ي ة المسجد يلعب به غلمان ا ل م د ي ن ة الشيطان لا يظهر إ ل ا في زمن ا ل غ ف ل ة وزمن الشر والفساد أ م ا زمن الخير و م ا في الخير و ا ل إ ي م ا ن و ك ل ا م الله جل وعلا تبتعد منها الشياطين لانها اذا ظهرت تهرب وتموت ويغضى عليها من في البيت سواء كان من مريض او ا م ر أ ة ان يصلي ا ل ص ل ا ة ما يشترط ان يستمع ة الصلاة, فلا يشترط في الصلاة الخطبه ة في البيت ما حكم ذ الا ا ص ي ل ص ل ا ة ع النبي ي ه الصلاة و ا ل س ف ا م د ه و ب القروب مفرج م و ز ي ا ل ه م م و العلم ل ه لأن علينا الله أعلم الصلاة ما مرض علينا في حديث صحيح بصحة هذه、الصلاة. وسائل الاعلام إ ع ل م ذكرت أن وسائل ا ل إ هدم ولكنها وسائل ب ن ا ء أيضا سماحكم مشاهدة ا ل ت ل الأجلسي طلعا سلحة الدين ف ا لا ز زوح هي نقول ب أ ن ه ا محرمة و إ ن م ايضا نقول ن ن ب غ ي في, الخير ولا في يمكن تلسل به رسائل مفيدة وموارض نافعة وممكن ترسل به رسائل ف ا ض ح ة وصور ف ا ض ح ة من استعمله في الخير كان م أ ج و ر ا من استخدمه في الشر كان م أ ز و ر ا وكذلك بقيت ا ل أ ج ه ز ة هذا المكبر مكبر الصوت وكنه بالبول خير وكنه بالبول شر و هو لازم بل هو لا ج ر ي م ة حتى ن ح ط م ه أ و ن ح ر م ه و إ ن م ا ا ل ج ر ي م ة على من يستعمل هذا الجهاز يستعمله في استعمله ل خ ي يكون ي ر مأجور في الشر يكون مازورا فهذه فهو محرم أ ي طعام زاد شره عن خ ي ر فهو محرم أ ي شراب زاد شره عن خ ي ر فهو محرم إ ذ ا كان الضرر أ ك ب ر حتى لو ك ا ن ف و ن س ب ة من الخير فلا يعني ذلك إ ن ه ي ك و ن و باح لقوله تعالى عن الخمر والميسير فيهما ا س م كبير ومنافع للناس و ي ث م ه م ا أ ك ب ر من نفعهما و ي س أ ل و ن ه م ا لا ينطقون هل يجوز انسان ل إ ي ش غ ل ا ل ق ر آ ن الكريم ويذاكر أ و ينام يجوز ذلك يجوز ان ي ش غ ل ا ل إ ن س ا ن ا ل ق ر آ ن الكريم في ا ل س ي ا ر ة أ و في البيت ويذاكر أ و ينام لا حرج في ذلك لو, يستمع يكون ماجور. لو ما يستمع يكون فغد ا ل أ ج ر لقوله تعالى تستمعوا ترحمون لعلكم ما هو حكم سماع وما هو رأيكم سماع وأنسطوا الأغاني الحفلات له الغنائية في الأغاني طبعا من ال... من ما عمّت به البلوى وطمّت وكذلك هوبي... الغريب وكذلك بإجماع العلماء غناء المعازف من المحرمات ولو كان مدحل ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل ولو كان كلام الله عز وجل أ ع ظ م كلام أ ي كلام تدخل له على المعازف و هو محرم لحديث الامام البخاري رحمه الله ليكونن من أ م ة أ ق و ا م يستحلون ا ل ح ر ا ء والحرير و ا ل خ م ر ة والمعازف إ ج م ا ع العلماء ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة و غ ذ ا بعض العلماء إ ل ى تكفير من يتلذذ بالغناء تشدد لما ا ب ح ن ي ف ة قال من استمع إ ل ى الغناء فهو فاسق ومن ت ل ذ ذ به هو ك اما ف ر أ ا ل إ م ا م مالك و أ ه ل السودان يزعمونه على مذهب الامام مالك قال هو ل ه يشبه الباطل من استكثر منه و هو سفيه ترد شهادته عند سماع معناه عند معلاء الأربع على المعازف المعازف عبارة من كتن من سماع الغناء أو الغناء سفيه لا شهادة له في معناه من كان متخصص في الغناء يكون إن الغناء كان من الإمام مالك لا شهادة المحاكم ماذا الإمام مالك هذا المصحب أما إذا كان خالي له إم متخصص حكم محرم سفيه أو هو في في في شعر وشير ا ل مثل ا ل كلام حسن وحسن وقبيح ح س ن و وين من ا ل ش ع ر ل ح ك م ة إ ذ ا كان خالي من المعازف هو شير إ ذ ا كان م ع ا ه المعازف هو غناء و ج ر د ما د خ ل ت المعازف تدخل فيه ا ل ف ر م ة حتى لو كان كلام الله ا ل ق ر آ ن ولو كان مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الأمن من ما به بين المسلمين لكن الحكم في الشريعة يغير يرجع الأمن ما البلوى الشباب الحكم واضح ولا يغير هذا الأمر عالم ولا عاقل وإنسان مصف يرجع إلى كلام العلماء لكن إلى من عمد مصف به ي ت ر ك ك ل ا م ا ل م ن ص ة م اجد ح ا و ا ا في تحريم ا ل غ ن ل م ي ل ا م ا ل ع ل م ا ء لو و ج د رخصة ع ن د ع ا ل م يقبل ان يقبل ان يقبل ا ف يقبل ان ي ق ل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان ي ق ل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ا د يقبل ان ي ق ل ان يقبل ا ل إ م ب ل ان ب ن حزم ن ف س ه ي ق و ل ب ن ر م ة ا ل غ ن ا ء و ل ا خ ل ا ف ي ق ل م س أ ق ب ل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ا ل ل ه ج ل و ع ل ا ا ل ت و ف ي ق و ان ي ق ل ا د ا ذ و أ ن ي ع ي ن ن ت ع ل ان ن ع ل م ان ع ل م ع ل م ا ع ل م ان نتعلم ان ن ت ع ل ه ر ب ن ا آ ت ن ا م ن ن ت ل م ن ك ر ح م ة و ه ي ع ل ن ا م ن أ م ر ن ا ر ش د ع ا ت ع ان ل م ان ن ل م ن ل م ان نتعلم ا ل م ان نتعلم ان ك م ا ل م ل م ان ن م ا ع ل م ا ل م ان ن م ا ع ل م ا ل م ان ن ل م ان ان ا ت ع ل م ان ان ان ان ا ا ت ع ل م ن ان نشكركم على ما خ ل ر الموطن وجزاه الله خيرا ونسال الله ي ان يتمنى قول ه بيت الرحمن ونذكركم بان المقابل القادم بأس المتبعين ان شاء الله هو الندوه السعويه ليس الملك ل ه